بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله وقال الذين كفروا لفضيله <تصفيق> له محمد لهم في <تصفيق> ذا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 الملائكة الدكتور لقد أضلني عن الذكر بعد وَكَفَاءَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا uh Hey, hey. What? عَلَى اللَّيْلِ اِذَا أَنَا والذين يقولون